وانكر الله في أيام مقدودات فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخفل واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يحجبك قول وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهْرٌ نَمُوَّلَذِ سِرَّهَا يا فان ان نغلق معدم مبين من بعد ما جاء بَيِّنَاتٌ فَذَمُّ أَنَّ الضَّالَّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ ين...